ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفروا وأحلوا قومهم وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبأس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قلتمتتعو قلتمتتعو فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق ويُنفق مما رزقناهم سرّا وعلانية قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بين فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنحار وسخر لكم الشمس والقمر دائيبي وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وإن تعدون عمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمن وجن وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهم أضللن كثيرا من الناس فَمَن تَبِعَ عَلِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ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 ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مقنعين رؤوسهم مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجِب دعوتك نجِب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكن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 وبرزوا لله الواحد القهر وتر المجرمين يومئذ مقرنين وتر المجرمين يومئذ في الأصفاد سراديله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 لا غل الناس وللذروب به وليعلموا أنما هو إله واحد ول يعلمون أنما هو واحد